أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد تبصرة وذكرى لكل عبد منير ونزلنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا به فَأَخْرَجْنَا بِهِ حَبًّا مُّخْتَلِفًا أَلوَانُهُ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ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 إذ يتلقى المتلقيان على اليمين و على الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد و داء سكرة الموت بالحق ذلكما كنت منه تحييد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد و جاءت كل نفس معساق و شيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فكشفنا عن طأك فبصر كل يوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القي في جهنم كل كفار العيد، من أعلل الخير معتد مري. الذي جعل ما الله إلى آخره، فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصنوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد.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 لكل أبواب حفيف من خشى الرحمن في الغيب وجاء بقلب نيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهن من قرنهن أشد منهم بطش فنقضوا في البلاد فنقضوا في البلاد هل من محير إن في ذلك ذكر لمن كان له قلب أه ألق السمعة وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَطَبِقَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ الصُّبْحِ وَأَثْنَى يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ مِنَ الْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ